السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساكم الله بالخير جميعا وحياكم وإياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم وهكذا نعود ونلتقي معكم ونسعد بهذا اللقاء مع دروس علمية نافعة ان شاء الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الليلة نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة بعض رسائل التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ونبدأ بثلاثة أصول ثم بعد الأربع ونأخذ كشف الشبهات وأمور الجاهلية وغير ذلك من الرسائل حتى ننتهي منها وقبل شروع بهذا صلى تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومة وأن تفرقنا بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة أذكركم وأذكر نفسي بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله يدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفته الملائكة واندت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فأسأل الله العلي القدير الله يحرمنا وإياكم هذا الأجر. ابتداءا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى والمولود سنة 1115 ومائة في نجد ودعا إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم ابتداءا أولا ورحل في طلبه حتى حصل شيئا كثيرا ثم بدأ بالدعوة يا الله تبارك وتعالى واستمر بهذه الدعوة المباركة وكان يعني حريصا على دعوة الناس إلى التوحيد إلى الكتاب والسنة على فهم سلفي هذه الأمو تأثر كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحم الله الجميع وكان على مذهب اليوم أحمد في الفقه رحمه الله تعالى واستمر في هذه الدعوة المباركة حتى سنة ستة ستين ومائتين بعد الألف وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى يعني نحن نتكلم الآن يعني توفي من مائتي سنة وخمس وثلاثين تقريبا مائتين وخمس وثلاثين سنة من توفي الشيخ عم العدلهاب رحمه الله تعالى ومازالت دعوته المباركة مستمرة وقد نفع الله به كثيرا وسنبدأ بقراءة بعض رسائله النافعة ومنها الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة التي تتكلم عنها وهذه الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول إنما قصدها من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال المسلم في القبر في حديث طويل خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عظيم جدا الزبدة أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المؤمن والكافر والمنافق أنهم إذا وضعوا في القبر أنه تكون هناك فتنة الممات ونحن دائما نقول في دعائنا بعد التشهد قبل السلام اللهم من عذاب جهنم ونعذاب القبر وفتنة المحيى والممات هذه فتنة الممات وفتنة الممات هي آخر فتنة يفتن بها الإنسان في هذه الحياة في حياة البرزخ وهذه الفتنة هي مجيء الملكين فيقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم أما المسلم فيجيب ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام وأما المنافق والكافر والمرتاب فإنه يقول ها ها لا أدري فأراد الشيخ محمد عبدالله هاد رحمه الله تبارك أن يذكر بهذه المسائل الثلاث أو هذه الأسئلة الثلاثة والتي يسألها الإنسان في قبره فإن يذكرنا انتبهوا أجيب إجابات صحيحة تعلموا من الآن من ربكم ما دينكم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فهذه هي الأصول الثلاثة التي قصدها الشيخ محمد عبدالله هي مأخوذة من هذا الحديث من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم فنبدأ بحول الله وقوته وبدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر مقدمة لهذه الأصول ثم بعد ذلك يذكرها فنبدأ بما بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى أربع مسائل أو بسم الله الرحمن الرحيم أربع مسائل يجب تعلمها اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، يعني العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى العلم يعني ما تعلمه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم يعني سورة العصر وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أي قبل الاستغفار هذه المقدمة للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قوله أربع مسائل الأولى العلم معرفة الله معرفة نبيه معرفة الدين الإسلام معرفة الله إذ لا يمكن الإنسان يعبد الله إلا إذا عرفه عبده عبادة صحيحة الأقدمون قالوا العلة والعلة التي خلقت هذا الكون وبعضهم قال الصدفة وبعضهم قال الطبيعة وغير ذلك من الأمور فوصل كثير منهم إلى أنه هناك خالق لكن من هو لم يعرفه نحن بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدانا إلى صراط المستقيم فعلمنا, فعلمنا أن الذي خلق هذه كلها هو الله سبحانه وتعالى فالعلم بالله كلما عرف الإنسان الله أكثر كلما عبده أحسن كما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد لله خشيا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك لما جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقلوها يعني قالوا قليلا الحديث المشهور ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ومقالهم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له وفي رواية إن قال أما أني أعلمكم بالله وأتقاكم له فقدم العلمه فالإنسان كلما عرف الله أكثر كلما كانت عبادته أصح من جانبي الجانب الأول جانب التقوى الخشية عرف الله بأسمائه بصفاته بأفعاله عرف الله أنه الكبير العظيم القوي الجبار عرف الله أنه الرحمن الرحيم التواب فهنا كلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى ازداد حبا وخوفا لله تبارك وتعالى فعبده عبادة صحيحة بالحب والخوف والرجاء فلذلك العلم بالله سبحانه من هو الله جل وعلا ما هي أسماءه ما هي صفاته ما هي أفعاله سبحانه وتعالى ماذا أعطانا ولذلك قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه هذا إذا كان إحسان من بشر، فكيف الإحسان من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان كل عرف نعم الله عليه كل ما أحبه أكثر سبحانه وتعالى. فالقصد أن العلم بالله من هو الله سبحانه وتعالى، ثم ماذا يريد منا سبحانه وتعالى أمره نهيه حتى نعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني فلا يمكن الإنسان يكون على بصيره وهو جاهل فلا بد أن يعلم من هو الله ثم ماذا يريد الله منه بماذا يأمره عن ماذا ينهى سبحانه وتعالى لما يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون طيب كيف نعبده إذا لم نكن نعلم لا نستطيع أن نعبد الله إلا إذا علمنا ماذا يريد منا وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسل بإنزال هذه الكتب عليهم صلوات ربي وسلام عليه هم عن الله جل وعلا من غير هذه الكتب وهما نسميه بالقرآن والسنة فإذا العلم بالله تبارك وتعالى أول شيء ذكره المؤلف رحمه الله تبارك العلم وهو معرفة الله ثم قال ومعرفة نبيه معرفة نبيه أي أن نعرف من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا سيتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى معرفة النبي من هو هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا أمرنا عماذا نهانا ما هو هديه ما هو سمته ما هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم متى بدأت دعوته كيف عانى في هذه الدعوة أولاده أزواجه أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه فالتعرف على نبيه صلى الله عليه وآله وآله وآله كيف نتبعه كيف نتخذه قدوة ونحن لا نعرف لا أمره لا نعرف نهيه لا نعرف تقريراته لا نعرف صفاته لا نعرف نسبه لا نعرف أولاده وأزواجه وغير ذلك من الأمور فالتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد شخص على وجه هذه البسيطة منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا يعرف عنه الناس تفاصيل دقيقة كما هو الحال بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل الأمم لا يعرفون عن أنبيائهم ما نعرف عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد إنسان في الدنيا يعلم عنه تفاصيل كما تعلم تفاصيل محمد صلى الله عليه وسلم في شكله في أمره في نهيه في أفعاله في تقريراته في هديه في الأكل في هديه في الشرب، في هديه في السفر، في هديه في معاملة الناس في هديه في معاملة أزواجه في معرفة أولاده أزواجه معرفة أصحابه لا يوجد في الدنيا كلها شخص تعرف عنه أموره كما تعرف أمور النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث ومعرفة دين الإسلام أي هذا الدين الذي ننتمي إليه ما هو هذا الدين ما هي أركانه ما هي أركان الإسلام ما هي أركان الإيمان الصلاة الصيام الحج الدين بشكل عام أن نتعرف على هذا الدين دين الله تبارك وتعالى الدين الذي لا يقبل الله غيره سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغى غير الإسلام دين فلن يقبل منه لا بد أن نعرف هذا الدين وإلا كيف نعبد الله لا يمكن العبد الإنسان ربه تبارك وتعالى دون بصيرة لا بد أن نكون بصيرة على بصيرة من أمرنا حتى نعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة فلابد أن نعرف الدين الإسلام قال بالأدلة وهذه الأدلة إما أن تكون سمعية وإما أن تكون بصرية يعني السمعية الكتاب السنة هذه سمعية البصرية مخلوقات الله تبارك وتعالى نعرف منها أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى كما قال الأعرابي سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاد وبحارة ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير فنعرف الله تبارك وتعالى نعرف الله تبارك وتعالى بأمره ونهي كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة معجزاته صلى الله عليه وسلم أو بأقواله صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال الثانية يعني المسألة الثانية هي العمل به يعني أول شيء العلم ثم العمل بهذا العلم لا بد لأن العلم إذا كان دون عمل صار حجة على الإنسان والأصل أن يكون العلم حجة لنا لأن نعبد الله على بصيرة لابد أن يكون العلم حجة لنا لا أن يكون حجة علينا فإذا عملنا بهذا العلم صار حجة لنا إذا لم نعمل بهذا العلم صار حجة علينا فليتك ثم ليتك ما علمت فالإنسان إذا بهذا العلم يعمل فإذا عمل بهذا العلم كما قال الحسن البصري هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل في ارتحل هذا العلم إذا لم يعمل به الإنسان وهناك مقولة جميلة جدا عن سفيان الثوري وعن إمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى يقول ما علمت سنة إلا عملت بها حتى تثبت وإذاك من ثبات السنن من ثبات العلم العمل به فإذا عمل بالعلم ثبت عنده الخاص يتذكرون أنه يعمل به فالعلم مهم جدا يعمل الإنسان بما يعلم قال والدعوة إليه الدعوة إلى هذا العلم الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وهذه الدعوة لابد بد أن يراعى فيها أمور أول شيء الدعوة لابد بد أن تكون بعد العلم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة لكن من كان يرسل كان يرسل علماء الصحابة أرسل علي بن أبي طالب أرسل أبا عبيدة عامر بن الجرح أرسل معاذ ابن جبل أرسل أبا موسى الأشعري أرسل عمر ابن مكتوم فكان يرسل علماء الصحابة مصعب بن عمير يرسل علماء الصحابة يرسلهم حتى يعلموا الناس الدين ما كان يرسل الأعراب أهل البادية تعال اذهب علم له وإنما كان يرسل العلماء لأن الإناء بما فيه ينضح فإذا لم يكن فيه شيء لم ينضح بشيء وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه من الذي يعطي مالك الشيء أما فاقد الشيء فإنه لا يعطي شيئا ولذا لا يمكن إنسان يعلم قبل أن يتعلم لابد أن يتعلم تلا ثم يعلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أي آية علمتموها تعلموا أولا ثم علموا فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون بعد العلم بعدين يتعلم الإنسان لابد أن يعمل بهذا العلم حتى يكون قدوة ثم بعد ذلك ينشر هذا العلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تستلزم أمورا الدعوة إلى الله جل وعلا تستلزم أمورا منها أولا أن الإنسان يدعو بما يعلم لا يتجرأ فيدعو في بما لا يعلم لأنه إذا دعا بما لم ي... بما لا يع... بما لا يعلم فإنه كما قال ابن حجر يأتي بالعجائب من تكلم في غير فنه هأتب بالعجائب لابد أن يدعو بما يعلم إذن العلم يقولون قبل الدعوة الأمر الثاني العمل لابد أن يكون قدوة هذا الذي يعلم الناس الخير لابد أن يكون قدوة يعلمهم الخير ويكون هو مخالفًا لذلك لا يصلح هذا أبداً، ولا بد أن يكون معلم الناس الخير، لا بد أن يكون قدوة أسوة يقتدى الناس به. الأمر الثالث وهو إنسان إذا أن يدعو الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون رفيقا رفيقا مع الناس. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه يقول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قول الليينة لعله يتذكر ويخشى لا بد من الرفق مع الناس في الدعوة الله تبارك وتعالى شفتوا الغريق الغريق إذا جاءه الإنسان لينقذه من أمامه يغرقه مع يأتيه من خلفه ويجره والغريق يدفعه ويضربه وكذا ويتحمل لماذا؟ لأنه له غاية سامية جدا وهي إنقاذ حياته نحن الآن عندما ندعو إلى الله تبارك نريد أن ننقذ حياة هؤلاء الناس من أن يكونوا من حطب جهنم نريد أن ننقذهم من هذا نريد أن ندخلهم الجنة نريد لهم الخير فنرفق بهم حتى لو مانعونا حتى لو آدونا حتى لو امتنعوا فإننا نصبر ونتحمل أُذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم قال لقد أوذي موسى أو أخي موسى أكثر من ذلك فصبر أيها أنا كذلك سأصبر ولما جاءه ملك الجبال وهو راجع من الطائف وقد آذاه قومه صلوات ربي وسلامه عليه أنا من الآن أخبركم إن شاء الله تعالى أنه سيكون مدة الدسة تكون مدة نسف ساعة إن شاء الله تعالى وكل ليلة إن شاء الله تعالى سنأخذه نصف ساعة لما رجع من الطائف صلوات ربي وسلامه عليه وقد آذاه أهل الطائف وقبل ذلك اضطره أهل مكة أهل مكة إلى أن يذهب إلى الطائف وهو راجع متضايق صلوات ربي وقد أدمت قدماه وسب وأودي صلوات ربي أرسل إليه ملك الجبال أرسل إليه الله جل وعلا ملك الجبال فقال يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشابين على أهل مكة الذين اضطروك إلى أن تذهب إلى الطائف وأوديته في الطائف أنا أطبق عليهم الأخشابين أدمر أهل مكة كلهم الأمر عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك من أصلابهم وليس هم بل من أصلابهم هكذا صبر صلوات ربي وسلامه هو قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه إذن الرفق لا بد أن نرفق مع الناس في دعوتنا لهم حتى لو أصابنا شيء من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى نتحمل هذا الأذى الذي يأتينا من الناس عندما ندعوهم إلى الله جل وعلا الأمر الرابع الإخلاص لا بد أن نخلص لله تبارك وتعالى في دعوتنا نكون مخلصين لله جل وعلا لا نريد جزاء ولا شكر لا نريد منكم جزاء ولا شكر وإنما نريد ذلك كله من الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور الاخلاص. أن تكون دعوتنا لله سبحانه وتعالى ما نريد تناء الناس ما نريد أن ننشهر ما نريد أن نحصل مادة وإنما نريد رضا الله سبحانه وتعالى نخلص لله تبارك ونرجو رضاه جل وعلا من خلال هذه الدعوة إليه سبحانه وتعالى لا بد من الإخلاص وهذا شيء عزيز ولكن يسيل على من يسره الله له إذا قصد الإنسان وجه الله تبارك وتعالى ودعا إلى الله سيأتيه التوفيق لأن في النهاية القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نحن لا نهدي الناس إذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأحب الخلق إليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن من باب أولى أن يقال لنا مثل هذا مثل هذا الكلام نحن لا نهدي من أحببنا وإنما الله يهدي من يشاء نحن أسباب والهادي هو الله سبحانه وتعالى. إنما أنت ولكل قوم هاد وهو الله سبحانه وتعالى فندعو إلى الله تبارك وتعالى ونخلص في دعوتنا الأمر الخامس وهو الصبر الصبر على أذى الناس نوح عليه جلس خمسين ألف سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين سنة ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى تصوروا تسعمائة وخمسين سنة ونوح يدعو عليه الصلاة والسلام كم آمن مع نوح عدد قليل حملتهم سفينة وسفينة بدائية وإذا كان قوم نوح كلما مر به ملأ من قوم يسخروا منه سخروا منه لماذا يسخرون منه يقول كنت نبيا فصرت نجارا من أراد أن ينجر رأسفينة يكون على البحر يعني لا هي البلد على بحر ولا هو نوح عليه السلام نجار في الأصل فسفينة بدائية صغيرة حتى ذكر أن مجموع الذين ركبوا مع نوح عليه السلام ثلاثة وثمانون صوروا ثلاثة وثمانون هؤلاء يعني من خلال دعوة استمرت 950 سنة وممن من نبي كريم مرسل من أولي العزم يرسل من نوع ثلاثة إخلاص تقوى علم جهد ومع هذا ثلاثة ثمانين أفضل إنسان بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم صلوات ربي وسلامه يقول الله تبارك وتعالى فأمن له ولد بس بس ما ضره ذلك شيئا كان يجتهد ويدعو ويصبر معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون نحن نعتذر إلى الله أن أدينا الذي علينا يهتدون ما يهتدون هذا الأمر ليس بيدنا بيد الله سبحانه فنصبر على الأذى يعني لا, يكون لا ينبغي أن يكون أمر القيس الشاعر الجاهلي النصراني يكون أحسن حالا منا واحسن فكرا منا لا يجوز عندما أخذ ملك أبيه قصد قيصر ليرسل لي معه سرية أو لواء حتى يقاتل معه يرد له ملك ابيه وكان معه صاحب الله يقال عمرو بن قمئه يقال أو غير ذلك فقال فبكى هذا عمرو وهما في الطريق فقال أمرو القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وإيقن أننا لاحقون بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره يعني سويت, علي سويت اللي علي معذوق خلاص سويت كل يقدر عليه. وأنت كذلك وأنا كذلك وأنت كذلك عندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى إما أن نحصل ما نريد وهو هداية الناس وإما أن نموت فنعذر عند الله تبارك وتعالى يعني ولا ولنصبرن على ما آذيتمونا نصبر صبر الأنبياء صلى الله عليه وسلم من يقرأ قصة موسى يرى العجب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب به المثل قال أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر فنصبر في الدعوة يا الله تبارك ولا نستعجل النتائج بل لا نبحث عن النتائج ولا نسأل عن النتائج دعو النتائج لله تبارك وتعالى إن هداه الله أجيرنا إنما هدى الله أجرنا نحن أجرون محفوظ لأننا أدينا ما طلب الله منا سبحانه فأجرون محفوظ لا يضيع الأجر يونس عليه السلام أرسله الله إلى مائة ألف أو يزيد فأأمنوا فمتعناهم إلى حين الذين اتبعوا يونس أكثر من الذين اتبعوا إبراهيم ما في مقارنة ومع هذا إبراهيم أعلى درجة عند الله من يونس عليه السلام لماذا؟ لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس بكثرة الأتباء وإنما بزيادة التقوى فإذا أدينا الواجب الذي علينا لا يؤثر فينا أبدا اهتدى الناس أو لم يهتدوا هذا ليس شأننا هذا شأن الله سبحانه وتعالى الأمر الأخير والذي أختم به هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى على وهو معرفة أحوال من أدعو إذا كان الإنسان أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعرف كيف يدعو الناس ما هي الطريقة المناسبة هل هي عن طريق إرسال الكتب الدعاة الحديث المباشر أحوال المدعوين أنفسهم طيب يقول الله تبارك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بعض الناس قد يحتاج إلى أن نكلمه بشدة، بعضهم يحتاج أن نكلمه برفق، بعضهم يحتاج أن نجادله، مجادلة، بعضهم ما يحتاج إلى مجادلة. معرفة أحوال الناس مهمة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروب بن مسعود كلمه بطريقة لما جاءه زعيم الحبيش كلمه بطريقة أخرى لما جاءه سهيل بن عوف كلمه بطريقة ثالثة. صلاة ربي السلام عليه. اقرأوا صلح حديبية أهل مكة أرسلوا أربعة بديل بن ورقاء وزعيم الأحابش وأروة بن مسعود وسهيل بن عمرو. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل واحد من هؤلاء صلى الله عليه وسلم تتعرفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الدعوة عامل كل واحد بالطريقة التي تناسبه فعلينا أن نعرف أحوال المدعوين لنعرف الطريقة التي تناسبهم ثم بعد ذلك نضع الدواء الصحيحة على مكان الجرح المطلوب ثم بعد ذلك تكون النتيجة التي نريد ويريد الله تبارك وتعالى طبعا بقي طريقة الدعوة لله تبارك وتعالى والآية والحيث نعجلها الغد إن شاء الله تعالى لأن وعدناكم ان الجلوس معكم إن شاء الله سيبقى نص حتى ترتبوا اموركم على هذا الامر والله اعلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته